سِوَى الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الضَّالِّينَ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا کونتم ازواج ثلاثة فاصحاب الميمنات ما اصحاب الميمنات فاصحاب الميمنات ما اصحاب الميمنات واص المشأمة ما يا أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وَالسَّابِقُونَ السَّادِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَالسَّابِقُونَ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 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق بأكواب وأبانيق وكأس وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وحور لا يسمعون فيها لَغْوًا ولا تَأْثِيمًا إلا يَسْمَعُونَ